والمرأة لباس الرجل والرجل لباس المرأة وإذا وقع الخلع والفرار خلع هذا الربار وضرق بينهما فحلة العصمة ووقع الفرار وهذا الباب باب الخلع مناسبة في الحقيقة بعض العلماء يدفروا خلع بعد, بعد الطلاق يؤخر الخلع إلى ما بعد الطلاق فيذكر مسائل الطلاق والعدد والإلاء والعدد والخلع بعضهم يذكر الطلاق والإلاء ثم الخلع ثم العدد على العموم من من يقدم على طلاقهم من من يأخرون من صنف على الطلاق ومناسبة تقديم أن الخلع رابط بين هذا الباب وغين باب الطلاق وذلك لأن الخلع إنما يمدلي من جهة الشقوق في الأصل مطالب بقيام بحق الزوجين والزوج مطالب بحق ذلك فإذا وقع بينهم النشوذ والنفرة كما ذكرنا فإن هذا النشوذ والنفرة قد تكون سبدا في الخلق وإذلك إذا نشذ الرجل فأضرب المرأة أو كان منه أمر يضيق عليه فيها فإنها تفارئة وتشتك من أليتي وإضراري بالخلق لأنه لا يطلقها فاصلح القلعة كوسيلة لدفع الضرر لأن الضلعة الشريعة من أجل دفع الضرر والضرر يكون بالنشوذ الضرر يكون بالنشوذ ب... يكون من, من أحوال النشوذ النشوذ يكون بحقه بلا الحق وأي كان فالخلع مناسبة للنشوذ من جهة وجود الضرر والخلع مشروغ لدفع الضرر فالرابطين هم مواضح وإن اخرته بعض القلافه بكل من كلع المرتبطه بالطلاق والحنابل لا يرونه كل مرتبطه بالطلاق بل لا يرونه طلاقا الا اذا نوى والجمهور يرونه في الطلاق فاختلفت المنهجان ولذلك نقول علم مناسبه الابواب في العلوم مهم لانه ينبني على النظر الى الباتخ فلما راى الجمهور أن الطلاق المنقلع نوع من العقرات بعروبه بعد الطلاق والحنابل لم راوه باب مستقل ويوجد الفرقة ويوجد الفسخ اتولى حكم مستقل وادخله بين الطلاق وبين عيش الزوجيه لان الصلع ياتي من جهه فشل الزوجيه فالمراه من زوجها من جهه العشوه انما لدرناها في خلقه او خلقه ثم تطلب الصلع ذلك لهذا الغرض موجود من النشوز الموجود من النشوز او من الخلقه سوى الخلقه او خلق ان شاهد كل ذو يعتبر المسابق الرابط والوثق بين الزوجين انا رحمه الله فالصحته بروعه من زوجته واجنبي صحب له بعوضه انا رحمه الله فالصحته بروعه من زوجته ان مشروع بدليل الكتاب والسنه واجماع الامه من كتاب ان الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح علينا فيما تركنا عليهنا في مسدسه فحل للمراه ان تدفع الفديه وهي فدية الخلق فترد للرجل مهره وتخارعه ونفى حرف فقال فلا جناح عليهم وقد تقرر في علم الأصول أن مصيغة لا جناحة لا بأسة لا حرجة أنها منصير الإذاحة فلما قال تعالى فلا جناح عليهم فيما اختبت له على أنه لا حرج في ذلك وأنه من المباحثة وأما دليل السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشكت له ثابت قال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقة أي مهره الذي أمهرت إياه قالت نعم وقال صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا اقبل الحديقة وطلقها تطليقا فدل على مشهورية الفل وأنه لا بأس به إذا اشتكت المرأة أرادت أن تخرج من أسمتي الرجل وأزمع المسلمون من حيث الجملة على مشروعية منطح تبرعه من زوجتهم قال رحمه الله منطح تبرعه نحن دائما نقول للثق ومنذة المدون الثقية أنها تربط المادة الثقية دعوها ببعض إذا جئت إلى ذلك الخلع تجد أن المرأة صورته أن المرأة تدفع النار في مقابل فرار الزوج لها إِنْ قُلْتَ الْخُلْ تَسْخَ معنا لا تطلب أن ينسخ النكاح بينهما فيدى لسبيل هذا لسبيله وهذه لسبيله تتزوج من تشاهده وإن قُلْتَ طلاق تعطيها المال فيطلقها لقاء هذا المال والمال الذي يبغطيه هو مهرها الذي أمهرها إلا على تطبيقه سنذكره إن شاء الله من جهة ما تخالع به إذا كانت الصورة قائمة على أن المرأة تفتد والله تعالى يقول فلا جمع علينا فيما افتد به فكأنها تفتع المال من حجم أن تفتك من حصمة الزوجية انظر كي في بين الكتاب السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء إنما هن عندكم عوان والعوان أثيرات فكأن هذا الزواج أثيرات والله يقول فلا جمع علينا فيما افتد به والفدية تدفع لبك الأخير تنظر كيف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من الأدب مع الكتاب ليست تأدب مع الوحي حتى في التي تقولها والعبارات تحاول أن يكون هناك يعني محبة لكتاب الله وعبارة حتى إذا تنتفقها من العالم وذلك من ألفة ما تجد هذا ذليا في كتاب الإمام البخاري رحمه الله وإنك الحديث رحمه الله عليه في تراجح الأبواب الحقيقة كتبهم نفيسة في الأدب مع الوحي لتجد أين مثل الصحاء والسنن لما يأتي للباب يذكر لفظ الحديث وهذا والله علم الأدب مع الكتاب والسنن الفقه والعلم الذي يكون ربوط بالوحي هذا هو الفقه الصافي الفقه الذي أنبأ عندنا على أصل وعلى حق وعلى نور من الوحي من الكتاب والسنن وهذا ينبغي على الآلم وعلى كل من يتكمن لأن يكون ملطفا فالفدية الخلف في فيه فدية وفيه إمامه فالشاهد أنك إذا وصفت الخلق بكون افتداء فمعنى ذلك أن هناك نالية فشطه يقوم على الكون المرأة فإذا كان تجمع النار فتقول ينبغي أن ننظر في هذه المرأة إن كان من جنس من يصش تعامله وتبرعه بالنال صحقه العهاد وإن كانت, من من نا... إن كانت لنا لا يصح بدره بالمال فإنه لا يصح من كل هذا انظر كيف يعني ارتبط الذي أعاته في باب الغباد في باب التبرعات يرتبط لباب الخلط في باب المعاوضات المالية في باب الخلط في باب الحجر يرتبط لباب الخلط فلو كانت محجورا عليها لكفة لا ينصح لأنها من نوع من تصرف المالي والخلع يقوم على التصرف المال فكما لا يصبح ذي عهام معاوضة لا يصبح خلعها معاوضة فإذا هذا وجه كنا مصنمين البعض لأن يقرأ الفقر باذا الخلع من صح تبرعه صح خلعه ما, ما تجد نوع من الترابل. لكن ما تأخذ فقر مثلا أن الخلع في الأصل قائم على دفع المال من أجل أن تشتد المرأة من زوجه فإذا فقره يقوم على أهلية دفع المال من صح صح تبضعه من زوجة من زوجة ديانية من ديانية من زوجة يكون من, وأجنبي وأجنبي من زوجة وقلعكم من الزوجة لزوجة وأجنبي صح صحذا كان مخالعا أنا كولية مجمونة وولية سفيها وأجنبي بذله صح بذله لعواضه صح بذله ضمير عائد الشخص المفتدي لعوضه الضمير آئذ إلى الخلع صح بدره لعوض الخلع وإذا صح بدره صح خلعه وإذا لم يصح بدره لم يصح خلعه فاللفظ منطوق المفهوم منطوق العبارة دال على أنه إذا كان شخصا أهلا للمعاوضة ومدره يصح تصح معاوضته فإنه يصح خلعه وإن كان شخصا لا يصح بدره ولا يصح تعامله بالنار كالسبيه والمحجور فإنه لا يشحب خلعه نعم فإذا كرهت خلق زوجها او خلقه أو نقص جينه أو قابت إثما لترفي حقه وبيح الخلق قال رحمه الله فإذا كرهت خلق زوجها يقول المصنف فإذا كرهت خلق زوجها المرأة لها في زوجها كما ذكرنا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الذكر تستأذن وإذنها صماتها والذكر تستأذن وفي رواية حق بنفسها من وليها فالمرأة لا تستطيع أن تعاشر زوج لا تريد وزوج لا ترغبها أو زوج تنثر منه فإذا تدوجت الزوج ودخلت عليه فالشريعة جعلت الزوج الصلاة لكن الزوجة لو كان بيدها الطلاق لستعجلت وأنت ترى هذا راضحا وأن الزوجة تأتي تشكي من زوجها لكن ربما ترضي لها كلمتين او ثلاث تصدرها ترجع مرة ثانية مشبة لزوجها وتأتي في أول النهار صاخقة عن زوجها فإذا جاء وناطفها وقال لها الكلمة والكلمتين رجعت عن رأيها فبطبيعتها هو قضيعتها الضعف الذي في المرأة نحمة من الله عز وجل عليها وعلى غيره بريعة برمان قطع ولا مدم ده يعني تتلق به لا هذه خلقة الله سبحانه وتعالى الله يخلق وله حكمة ثامة في خلقه سبحانه وتعالى فهذا الضعف الموجود في المرأة لا تحتاج إلى تنكي به الطلاق فأعطي الرجل الطلاق لأنه فيه القوة من الصب أكثر من المرأة طيب يعترض معترئ كمنهج لك الشيء أنه لابد نعجل بين الطرقين فوجدنا أن المرأة قد تتسرع فأصبح إعطاء الطلاق للزوج رحمة بالمرأة يعني من إكرام المرأة وضع الطلاق ليد الرجل لأن الإنسان الذي لما يكون عنده شيء خاف أو, أو شيء يخشى منه الضرر لو أن هناك فكينة تخشى منها الضرر وهناك من هو أقدر على حذها لطبيعة لا تتركها عندكم إنما تذهب بها إله من يحفظها لأنك تخشى ضررا منها على نفسك أو على من نعك فإذا الحكمة والعاقل تقصد أن تصيبها إلى من هو أفضل فالذي يجعل الصلاة بيد المرأة هذا موجود فالذي يجعل الصلاة بيد ما خرجت عن فقرة الله عزيز فالجمرة فالمرأة بالمجرد أن يعطي لخد لئين فيفتدها على ذنبها تنجر ضراء ويخدعها بالكلمة والكلمتين تنجر ضراء فتنهجها البيوت وتتشكث الأسر. ثم في المرأة في خلقتها العاطفة فإذا استغلت بعاطفتها طلقت زوجها وتسرحت في الطلاق فلذلك نقول جعل الطلاق عند الغزر رحمة بالمرأة هذا أول شيء فلو اعترض معترض قال طيب المرأة ألا تبنى؟ لا ألا ترى شيء أن تكره؟ ما بلأ. هذا الشيء الذي تكره أنه فلم خلقي بزوجها أو خلقي إن كان أيضا خلقين مؤثراً لها حق الشرق فما تقدم معنا في النار الشريعة عدلة وآبط كل بحق الحق فإن كان عيبا في خلقته لا يستطيع معه جنائها عيب جنون أو برس أو جدان أمراض معدية تم تسخن حقا تطلب الفصل كما ذكرنا خيار العيس الذي يجب الفصل قال لك هي لا تحب هذا الزوج في لما عشرته ورأت عشرته وطريقة عشرته لا تشبه وقلبها أعرض عنه ما تستطيع أن تتحمل هذا الرجل هل نكره هذا ونبقيها بالقوة والغفر أنها تبقى عند هذا الرجل الجواب لا لأنه لا يفرع عشير على عشير. وإذا أكره عليه من له وإذ داد كراهية له وعندها تحصل أمور لا تحمل أطبع حتى من أدية الرجل لها لما يراها معرضة يستغل هذا العرض بإضرارها والضغط عليها إذا ثبت هذا ما هو المخرج جاءت الشريعة بمخرج العدل الرجل إذا قتخت المرأة مجع ولم تريد زريدا بسراءها بسراء فمع ذلك سيتضر الرجل وإن بقيت المرأة فتستضر فقيل مها الذي أعطاك إياه ترديه عليه قالت استمتع لي وقال واستمتعك بي كم استمتع بي والأمر من هنا لي أنت الذي ترغبينه وهو الذي دفع النار وهو الذي تحمل فحين إذا تردين عليه حديقة قال صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقة قال فنعم قال اقبل الحديقة وطلقها فطيقة لأنها خافت على نفسها القفل بعد الإيمان لأن المرأة تخشى على نفسها فتنة وإذا كان زوجها لا تفتح له في عشرتها فإنها فطقها في الحرام رحم الله وسلامه والعالم وعلى هذا زعل الله الضلعة عدلا بين الطرفين فيجوز لها إذا كرهت خلقا إذا كان الخلق مثل يضر فأن يضربها ويضربها ترفع أمرها إلى القاضل إذا استمر بهذه الطريقة ممكن القاضل في بعض الأحيان عليه. عليها فإذا كان خلق فيه أذية وإضراء لكن إذا كان خلق تكرهه كرجل ليس في استفاة الرجول الكاملة ترى في البخل وهي لا تحب البخير ترى فيه إلا الفضول يقول في فضول الكرام وهذا لا تخدمت عاش رجلا لهذا يستدع هذه أمور كمالية هذه أمور كمالية تؤثر على عاطفة المرأة فمن حتى أن تخالع فإذا عيدوا خلق إن كان من جن ما يوجد تدخل القاضي وكفريقها عني طلقها منذ الرجل الذي يضربها ليها وضربها فهذا لا تخالع لأنه لو فتحنا لكل رجل ذاتي ويضرب المرأة وجاء تستكي مرعا من خلقه قلنا ما لديكها قالت عيب الخلق قلنا ما دام عيب الخلق يوجد الخلق لا لكان عيب الخلق خلق فيه أذية وإبراز يضربها وإيديها وأمثن رفع هذا الظلم عنها يوصع وتستكي أمرها إلى القاضي أو إلى أوليائها ليكفوه ولا يجزي الأولياء إن يسكتوا على زوج يضرب أختهم أو بنتهم عيب كلهم ذلك كان زوج يضربها من الأمور التي ينبغي تنبهها وأيضا تنبيها الناس عليها أن العقل عليه الشقوق والوالد هي الشقوق لا يرضى لابنته ولا يرضى لأخته أن تكون عند زوج ظالم إذا رأاه ظالم يأتي ويطخ على بابه ويقرسي وجهه ويقول له اتق الله في أخي واستق الله في بنتي أما يقول زوجه زوجته ولا أتدخل من زوجه زوجته لا ليس منحقك أن تكون هذا وإذا سكت الوالد وهو قادر على ذجله في هذه الحالة يكون شريكا له في الإفن لأنه أعانى وهكذا الأخ وهكذا الإبن وكل قادر على شك الظالم عن ظلمه وهو, وهو مستطيع ذلك ويمتنع من ذلك لأنه يأتم في إفنه لأنه معين ففي هذه الحالة إذا كان عيب الخلق مضرب المرأة يوجب تدخل قابل تدخل قابل أو طلبت حكما من أهلي وحكما من أهلي كما هو معروف في باب النشوف وإن كان عيب الكلب ليس من جنس من يوجد تدخل القارئ فحينئذ يجوز لها ان تطلب الشر تقدم النهر الذي زفعه وتفتدي وتقال غنبها أو, أو خلقه أو خلقه خلقة لأن الإنسان مجبوض على محبة الخلقة بطورة معينة والنساء اختلف هذا لأنها ملت ولذلك جاءت تشركي من ثابت رضي الله عنه لعيد الجسل قسي وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجده أو نقص دينه أو نقص دينه كرجل مستخف بالمحرمات عنده محرمات يفعلها وهي تكره هذه المحرمات وتكره من يفعل هذه المحرمات فسألت الصلاة قالت الخالق فتخالح مان. أو خافت إثماً بترك حقه أو خافت إثماً بترك حقه أن ترى أنه رجل يعني شديد الشهوة فهي لا تستطيع أن تفضل معه على هذه العشرة وتخشى أنها قصرت معه أنه يقع في الحرام وأنها هي أيضاً ساعتاً بالتقصير فقالت لا أريد أن أتنرض في هذه الحياة او أبقى مع هذا الزوج فأخالحه لها ذلك أبيحة الخلع أبيحة أبيحة يعني بسوء الطرفين إن شاءت خالح وإن شاءت لا تخالح وليس الحق أحد أن يحرن عليها ما أحلى الله وأنا القاضي إذا رفعت أمرها بهذه الصورة أن يجيدها إلى ذلك مدام إذا عذر وذكرت عذرا يجيدها إلى ذلك وعلي أن يذادل وأما تأخيرها ومضي الشهور بل لربما في بعض القضايا تصل إلى سنة والمرأة تتدمر وتتأذى والقاضي يردها المرة بعد المرة فهذا من الظن ولا يجيز هذا فإن رسول الله يقول الله سلم السنة واضحة لا اشتار فيها جاءت من المرأة واشتقت من زوجها وقالت ما تعيب عليه في خلقتي وقال صلى الله عليه وسلم أتردين حديقة قالت معا قال اقبل حديقة وطلقها تطريقة ما أخرى ما قال شاوري نفسك ارجعي إلى أهلك لا تستعد ألقاب المصفه الشيابي وإذا مال إلى أحد الخصمين دون الآخر فقد ظلم الخصم الآخر فالمرأة لم تأتي من سراء ولم تأتي من عدف لكي تشهد نفسها وستتقدم الألقاب لتكلب الصلح إلا وقد ظلغ من الأمر مبلغا فينصفها ويحطيها حقها الذي في كتاب الله وسلم سنة السلام لا يؤخرها ولا يقير قضيتها وإنما ينظر إذا كان الذي ذكرته صحيحا وضيّنت أنها لا تستطيع على هذا الشيء والمرأة معروفة بالعقل والدين فإنه يبادر ويخذع حتى لا تقع فيما حرم الله عليه وإلا تره ووقع وإلا تره إذا لم يكن هناك سبب تره للمرأة في لما فيه من هدم البيت خاصة إذا كان لها عياش لأن يفضل برموم بهذا الشراب ووقعه مع أنه مطروح لكنه يقع لأنه يتم القلع ويحقن به وينفض نعم فإن عضلها ظلما للإفتداء ولم يقل لجناها أو نشوجها أو تركها طرفا ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الكل قال رحمه الله فإن عضلها ظلما للإفتداء فإن عضلها ظلما للإفتداء عضلها ظلما هذا استغلال للخل فالرجل يضيق على المرأة حتى تدفع له النار ويتزوج بثانه وهذا من أسوأ ما يكوب من اللعام أعاذ الله ويياكم منهم فإنهم أقوال يذوقون من النساء ما يصيبون شهوتهم الله سلام عاده كماذا فرد بعض العلماء وهم موجود بين الناس ممن لا يتخاف الله ولا يستخدم فيصيب المرأة وبعد أن يؤاشرها في سنة وفي أو يذهب ما يجب عندها من الحبوة والجمال ضيق عليها لتفتدي فإذا اكتدت طالبها بالمال وأخذ بالمال أخذ المال وتزوج ثانية وصلع بها في القمعية الأولى ومثل هذا إذا طلع عليه القاضي يعذر ويبطل خلعه إن كان ظالما يضيق عليها يعني يقتر عليها في الجزء يضيق عليها في في أمورها في شؤونها حتى تحرح حسابها فإذا كرهت عشرتها وضاقة بها الحال ليقطع عن أهلها وقرابتها ويصل الأمر حتى إلى درجة أما لو جاءوا يزورونها من صلى الله عليه وسلم من ذلك وهذا من أعظم ما يكون من الظلم الإدراق قال تعالى وَلَا تُنْسِكُوهُمَّ بِرَارٌ لِتَأْفِدِهِ ومن يفعل ذلك ففضل من أشهر فالله حذر من هذا الشيء وقد قال صلى الله عليه وسلم المئة حذر بحق الضعيفين المرأة واليسين فجعل المرأة في حقها في اليسين واليتيم ظلمه من أسوأ ما يكون ولذلك قلون عقوبته معجلة غالبا اليتيم ظلمه عقوبته قريبة من الظالم والمرأة كذلك لا تبعد عنه فهذا مشاهد مجرد لأنها ضعيفة وغالبا ما تفكت على كثير من المظالم فإذا ضرط بها على هذا الوجه إن الله سبحانه وتعالى يمتقم منهم عاجلا أو آسلا فمثل هذه الأشعال التي تفعل من الأجواج لستغلال الخل حكم بعض العلماء في محكارهم يصنف أن الخلع لا يدعش وفي هذه الحالة إلى الصلع القاضي على أنه ظالم وضيق عليها وضر بها والأمور التي فعلها أمور مضرة يوجب مثلها أن من المصرح أن يصرق بينهما حكم بالفرقة ورد المهرم المرأة لأن مثله أهل أن يصرق بينه وبين زوجته فيتحمل هو مسؤولية الفراق ويرد المهرم إلى المرأة بأن أخذ, أخذ مال الخلح على هذا الوجه ظلم فأضطل الجنة رحمه الله هذا ويلزم منه إفطاء أخذ المال فعلى هذا لا يجيز الخلح على هذا الوجه وهو من الإدراف والأمر طبعا مركب على مدى بحناب لأن الخلح عندهم فرقة لكن عند غيرهم يحكم بكونه طلاقا من كل أمر تطلق على امرأة ويرد المال إلى المرأة إذا فدف عند القاضي يرد المال إلي المرأة نأس ولم يكن لزناها ولم يكن لزناها الله تعالى قال إلا أن يأتينا بفاحشة في المبينة فإذا كانت المرأة والعياذ بالله جانية وزنت فإنه يجوب لزوجها أن يضيق عليها حتى ترد عليه مهرة وترد عليه الجميع ما أخذت تطالب بربط المهر فقط ولا تطالب بكلفة الزواج ولا بمعونة في الزواج وهذا لا يشك أنه من الظلم المرأة إذا جاءت بالخالع وقال لها ادفعي كلفة الزواج وهذا لا نعرفه لا في كتاب الله ولا في كمة النبي صلى الله عليه وسلم فإن امرأة كتابة لما جاءت بالخالع ما قال لها صلى الله عليه وسلم فانتكلفت في زواجك ومن المعلوم والمشاهد والمجبر أن الرجل يعقب أن المرأة وينشئ وينة المكاء فيأتيه الناس ويساعدونه بمال أضعاف ما دفعت الولين فيأخذ من الناس المال ثم يأتي ويأخذ من المرأة مؤونة النكاح فهذا من أغرب ما يكون من الأقبيات أن البعض يقبض أن المرأة طالب برب قيمة النكاح مؤونة النكاح ويسكترق الرجل ويقول خصبت في نكاحي مئة ألف أو مئتين ومن الذي قال لك فإن الشرع أمرك أن تولم دشاك وعن ثلما على قدر ما يتحقق لي لعلن كونك توسعت لجاهك ومكانتك تتحمل ما كان من وليمة أخذت شمعته وأخذت حظه من الدنيا لأن هذا الشيء الزيادة في لأمل الدنيا وإن كان للآخرة فذت لك آخره فبأي حق إن يستحق المعاوضة على هذا فالشاهد أن مطالبة النساء بمغنونة النساء لا شك أنه مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أنه من ظلم النساء وهو يعيب عن خلف وإن المرأة إذا قيل لها إبثعي مئة ألف أو إبثعي أربعين ألفاً, أو ألفا وقد تكون مرأة لا دخل لها وقد تكون بحالة في فقر لزوجها ميتة فلا هي بلغت مقصود الشرع من جذب ذرا عنها فلا تستطيع أن تجهى هذا المال فلا فهذا كله منا لا يحفظ له دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من اعتبر الخلع أن يستق الله عز وجل فعلى لا يحكم بالخلع إلا على وفق ما فدث في كتاب والسنة فالقاعد عند العلماء النفر في الاستشفال في مقام الاجتماع نزل منزلة العموم في المقام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قال له اقبل الحديقة وطلقها تطلقها ما استصل من هل تكلفت في زواجك او لم تتكلف هل دعوا في الناس هل تحملت او لم تحمل هذا كله مما ليس في الكتاب ولا في السنة ان تلزم المرأة لمعونة النكاح او نشوذها او نشوذها اذا نشدت يجزلها ان انتطارد يطاردها بالخلف او ترتها فرضا او ترتها فرضا فرضا الله عليها ان تطر في الامور الواجب عليها بالشرع فتساءل في الوادي ذلك يجد له أن ان يضيق عليها فتخالعه فتعلم او خالعه الصغيره والمجنونه او خالعه الصغيره او المجنونه اعيد عباره ان قبلها ولم يكن لزناها ولم يكن لزناها ولم يكن, يكن لنشوزها ولم يكن لتركها فرضا حين لم تكن الزوجه باليه أما لو كان لزناها أو لنشوتها أو لتركها فرضا فإن التضييق من الزوج واقع في موقع سيكون مشروعا الشاهد أن المصنف فرق في التضييق من أجل كل ان صدرا من الزوج انضيق على زوجه لأنها زانة أو أنها ناشدة أو أنها تترك فرائض الله جاز له ذلك التضييق والعكس بالعكس أو خالعة الصغيرة هو المكلونة أو خالعة الصغيرة لأن الصغيرة لا تنكملها قال تعالى ولا تؤتوا اليتاما اموالهم الا بالتي هي احسن قال تعالى ووصى الיתاما حتى اذا بلغوا من النساء ان من رشد فادفعوا اليهن اموالهم فان امر الله ان تدفع مال اليتيم اذا بلغ رشيدا ومفهوم الشرط لأن المفا... المفا... المفا... من مفاهيم ما مفهومه المخالف للشرط فمفهوم الشرط قضيه اذا بلغ متاخ فان انفكت منه في قوله ان انفكت منه رشدا يدل على انه اذا لم يكن لا تدفعوا له وقولوا حتى إذا بلغوا يدل على من قبل بلغ النساح لا يدفع إليهم المال فلا يفعل مال إلى الصغير وكذل قال تعالى ولا تفعل الصفاء أعموالكم الصغير من الصفاء فإذا كان لا ينبكوا المال فإن يكون تصرها لا ليس لن يحق التصرر في المال لا ينفقوا لهم او كذلك المرأة الصغيرة لأنه لا يستحق قلعها والمجنونة والمجنونة كذلك لا يستحق قلعها لأنه لاحق لها التصرف في مالها <تصفيق> او الأمة بغير ابن سيدها لن يلتح القلع أو خالعت الأمة بدون ابن سيدها لأن الأمة وما ملكت ملك لسيدها لحديث الرحمة في الصحيحين من داع أبا وله مال فماله للبائع لا يشترفه المتاب فأقلى يد الأبد عن المسيح نعم وقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته ووقع الطلاق رجعياً ان كان بلفظ الطلاق, الطلاق, الطلاق أو نيته ان قال لها طلقتك أخذ الخلع فقال طلقتك صار القلعاً بطلاقه ويكون طلاقاً رجعياً لأنهم يرون أن الخلع ليس بطلاق هذا مدى بالحنابل فأصلح الخل عندهم أحوال الحالة الأولى أن يكون بدون طلاق لا ينهي الطلاق ولا يثلح طلقين قالوا يفرق بينهما ولا يشتسب من الطلاق فلو أنه بعد سنوات رجع إليها يرتح بثلاث تصليقات على قول كنابل وأما على قول غيرهم من جمهور فإنهم قالوا خلع طلاق يخالقها ويطلق بقول يعني الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تصليقا واستدل الحنادل بأثر ابن عذاب في آية البقرة فإن الله ذكر القلعة بين الطلقة الثانية والثالثة فقال طلاقهم مرتان لأنساكم من معروفين أو تسويحهم ليستان إله أن قال فلا تناح عليه ما فيما استدكتهم ثم قال فإن طلقا فلا تسل له من بعد فلو كان القلعة طلاقا لكان ذكر القلعة هي الطلقة الثالثة وأجيب بضعف الاستدلال بهذا لأنه حكاية تصوير وليس بحكاية تركيب لأنه لو جاء حكاية تركيب لدل على أن الطلقة الثالثة ما تكون لأخوة العالمة نفهم من الآية أن طلاق الثلاث الذي أعطيه النسج في كل زواج الثالثة منه قلب لكنه هو حكاية تصوير تصوير الحكم بذكر صورة من صور الفراح بين الغجل وانبعثه فلما جاء السنة تقول اقبل الحديثة وطن لقها لو لم يكن ما أنزمه النبي صلى الله عليه وسلم به ولا يعقل أن الذي صلى الله عليه وسلم يذبم الذي يستثب عليه ويستثبه به لو لن يكن ذلك في أصل خلق وهذا هو الصحيح ومذب الجمهور نعم إن كان بنفذ الصلاق أوليته أوليته ما هو الصلاة. هذا طبعا عند الحنابلة إذا كان ليس بصلاق فمعنى إن أن يقع الخلق قل مجرد عن مجرداً الصلاق أو يخالع وفي نيته أنه طلق فيقع في صلاقا او يخالعه ويكن طرق الطلاق شيخون الطلاق هذه ثلاثه اخوا ان المخالعه فيكون في فراقا في لا يحتسب من الطلاق فإما المخالعه نوعا من الطلاق فطلاق او خالعه مصرحا بالطلاق لا متلفزا به فطلاق على حسب ما ترى فضلا نقل عند هذا الحديث صلى الله عليه وسلم رب العالمين الكريم ان يرقنا من النافع والعامل الصالح نبدا ما تعلمناه ان الناخر قد وجد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم والله.